اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلِم الله عليه ملد الحبيب فخر وحالا ساجدا لله. بأحمد في كل حين في كل حين باطنا وأياها آنا ونقا علي والأربعة الأم ثم متويبة وحنيمة من سعدها غان قد ضانا قد بشرت وعبة السيدة أبى لغبي أتقال. لقنا له فرحته بالمصطفى وبدالحديث أتانا والله عليه أن العذاب مخفف أن العذاب مخفف في كل إشعين فرحته لمن بما وفاها انا ما لله عليه هذا ما فكيف يبيت يبكي مصطفى جيءانا صلى الله عليه وسلم لكنه ليلة ان جاء الحبيب بات موفور موفورا رضاك وَمَا جَنَّقَ الْبَانَا وَقَدْ سَمُنَتْ جُيْبَتُهَا فَكَانَتْ شَاهَا وَلَا مَا ظَاهِرَهُ صفق أشجاراً الوحي كحل المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم سلم دائما على حبيب زمن ليس دعانا سَلِمْ <تصفيق> وَظَلِّ